وجعلناهم أئمة إن يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا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 انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم وكن مالك الحكم شاهدي ففهناها سليمان وقل لم آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلّمناهُ صنعة تلبوس لكم ليحصنكم من باثكم فهل أنتم شاكرون ولسدلنا الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها واكن ما بكل شيء عائدين